DC Top Exclusive Dabarės tės laluterių Ainii, sėkratė, mažiūdė, nekšmiu tėra Ainii, tėjūdė, nekšmiu tėra Nes nėgžinė, mažiūdė, تيسا <تصفيق> والفد اسلن نت ترانا فدصيص نترب ونولي موتي مالا تاغوري يفرغم تي دي يفرغ نما تريغي يا يغورني زغات واد ir gori nes gata vadanu ir اجا وريغ ديسن فدتس لاغي واولي ياهلي ورنبي دا اقول نسيتك ولينا اخويا جاي يناد اي كتي ريتني يقلس الجواب اي سي سلا يا رتو اي اريتنيني نقرت تمزغ ترسم تصنيين مال من اللي راه داني غير مالو رلي نرتج جزء من yeo kol ma tra اركى المليز زكني كتيخرصين لالا فاطمه الزمد يقسسنتو سنان تنايا سر الزنزاغ نكيتي سخا سري السينمتي كان في نسل في سخو ما وكان يتزل ولك منك شكلو ما تمازيغت سيرت نغي نقص حضر سجلتي اللي تيخصنا او يور قداني ضر كان غرس اضم يا زازوك يا سنور نتلنا A darif susnik aduri fannatrti سيتبرد طيضيني تتيوي تيرت تنتكاد غرد من ويلي توريرينو أرنساق <تصفيق> صغت ما زغت إني التاريخية نوراغو زرور تجم حين لنو كان نوراغو صغر اختق انتاين لغرمي غيقل الزامكات تديبين لو إسم يلسى <تصفيق> تمازغتك كنتي سوالي اللي غورت الجكر زنت غولة ولسان مدن ميقانا مودتني لحي وكلو إسم يلسى تمازغتك كنتي سوالي mani i geki smigan dur sarawnatiksu mizruyan tagwanwil را ود مين لي دار كولاتان لا دار نغالسة سديدوس نور الطافة نوية قفل نختل جدود نغسلو كعنصة حقس البنو تيجي دار كل سفنينو كنزريد غتو الزوم تيسورا وامنو نسوط الدين برشغ كل تيفاوي Je ne t'attends plus, je ne veux plus rien. Mais ton cœur me sauve. Es-miz riwaya ga, aghni tukanneligiya. El إلا ينوى السريد ركب ولا يتنتني يولدتنا تمازيغت إكشمي التاريخ خطي قندوق <تصفيق> الليد نغص اللي غنان تمازيغت يلكموا والا كل ديسن بدن فكاس الحوق وقنص أدي يكن يجرب وكان السلطن